السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة ويل للمطففين ذكرنا أن الله جل وعلا ذكر في أول السوره العقوبة على من يعني يأكل أموال الناس بالباطل او يتلاعب الميزان يتلاعب البيع والشراء بعض الناس يبيعك احيانا الكيس الذي فيه مثلا الطحين أو, أو أنواع الدقيق أو الذره أو غير ذلك ويكتب عليه مثلا ألف جرام يعني كيلو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 ثم قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا هذا في يوم القيامة المجرمون في عذابهم والمؤمنون على الارائك ينظرون فيقول الله تعالى عن هؤلاء المجرمين أحوالهم في الدنيا كيف كانت إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يراه ذاهبا إلى المسجد وهذا ذاهب إلى المركز فيضحك من المؤمن يراه ذاهبا إلى درس تفسير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 ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون انظر شوف كيف مشيته وانظر الى شكله وانظر كيف يفعل وانظر إلى يتغامزون وإذا انقلبوا إلى اهلهم انقلبوا فكهين يرجع هو مبسوط اليوم رايت لي واحد يدخل المسجد شكله كذا اليوم رايت شخص والله مثلا يفعل كذا من الطاعات وشكله كذا وإذا انقلبوا إلى اهلهم انقلبوا فكهين وإذا راوهم قالوا ان هؤلاء يضلون هذا متشدد هذا معطي نفسه يعني أكثر من من حجمها هذا ما أخذ يأخذ الدين بأسلوب غير صحيح هذا مشدد على نفسه هذا وكذا وإذا مر بهم يتغامس وإذا انقلبوا إليه انقلبوا فكيه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء غضالون يا أخي لا تأخذ الدين بهالشكل قال الله وما أرسله عليهم حافظين أنت لست مسؤولا عن دينه هو يتمسك بدينه كما كما دل عليه الكتاب والسنة وكما يعني عرفه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنت المفرط أنت رست حفيظا عليه تحكم عليه متشدد وغير متشدد قال وإذا رأوهم قالوا, قالوا إن هؤلاء يضلون وما رسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أسر الله لي ولكم التوفيق والسداد اجعلنا ياكم باركين